السلام عليكم وحمد الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه لهم لإحسانه اليوم الدي ما بعد إخوتي أحبظ رسول الله بقي علينا من الدرس الماضي ممن بذل عليه كثير من إخوات أننا أغفلنا ذكرى الحديث عن الاستغراء وفي في الحقيقة حديث مهم بما لكن أنا ما كنت قد أخطه إلا لأمره وكان سيجيء عليه الحديث بمقامه ولكن مدام الكثير من الإخوان قد أشاروا إلى هذا فلم تنعود لنتحدث عنه باعتبار أنه تتحقق به كهارة الخبث وهي شرط في صحة الصلاة تنقل الطهارة شرف في صحة الصلاة مع أن تتحقق في الطهارة الخبر إذن النجس عن الفدني والثوبي والمكاني وتتحقق فيك طهارة الحدث وهو ان ترفع الحدث عنك بالوضو إذا أتارد لك ناقض من نواقض والنواقض على قسمين أحداث وأسباب لهذه الأحداث وشيئتنا إن شاء الله في مقام النواقع. فذكرنا الوضوء ابتداء من غسل يدين قبل وضعهما في الإناء على وجه النذبئة والوجوب لكل قوم ثم المضمضة والاستنشاق والاستنصار وقفنا في الوجه وقبل أن نستكمل إن شاء الله ذاقي ما يؤمن ينبه أن يُغسَلَ نبدأ أن نتحدث عن مقام الاستراء وهو رفع الخبث عن المخرجين بعد الحدث رفع الخبث عن المخرجين بعد الحدث أي بعد ما يخرج من هذين السبيلين وارطب أهل الفقه في ذلك قوائل فقالوا أقل ما تحصل به طهارة الخبث بالاستجمار هو أن تستجمر بثلاث حجرات وانحويه إذا خرج الثالث نظيفا ولكن اشتارته قالوا ما لم ينتشر الخبث ما لم ينتشر هنا يا الفقهاء اللي قالوا الاستجمار الثالث كبطونهم ليست ليين كبطون أهل العصر إن أنواع الطعم التي يأكلونها وأنواع, وأنواع رفاه التي يعيشنا فيها تقتضي الاجتهاد في مقام آخر فما رغمه أعلم أنه لا يصل رفع هذا الخذاب إلا من ثلاثين. وهو الاستجمار والآن لا يتحدث في المدينة عن الحضاري وإنما يتحدث عن الورق المخصص بذلك وان كان الفقه الإسلامي قد بدأ بتقنين ما هو موجود في البادية لأنه لم يغفل الإسلام أحدا سواء كان في البادية أو في المدينة أو في الجبل فجاءت القواعد الإسلامية صالحة لجميع شرائح المجتمع فإن شاء الله ما يتحقق به الاستغراء إذا كان منتشرا معناه كان البطن من لينا ونبد أن ينتشر الخبث عند خروجه ويتحققوا إن شاء الله بالاستجمار والاستنجاء معه وهذا أخذ بالاحتياط فلا يستنجي أن الإنسان قبل أن يستجمر لمضنة بقاء وارث الخبات في اليد أو غيره والمسلم نظيف والإسلام عموده النظافة لذلك تميز الإسلام عن باقي الشعوب مسلم متميز عن باقي الأجنس الأخرى سواء كان عنده دينا أو بهذه النظافة التي انتلكها إذا شفنا حنايا الصفات النبي صلى الله عليه وسلم تنقل صفات نظيفة ولما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة رجل أشمل ما يكون بضحية الكلب قال جاء سبنا عمر تحكي لنا في الحديث الإيمان والإحسان والإسلام تقول وحضر الرجل تخل إلى رصاصنا في المسجد وتيسفو تقول أبيض الثياب معنى ليس عليه أفار الوسخ رغم أن الضياغ هو ذلك شبه كانوا يلبسوه الصحابة قال شديد ضياغ الثياب وشدة غير فيه في نقائها شديد سواد الشعر لأن شعره نظيف مغصول مدهون مرجع عناية بالجفر نظيف الكل لما جاء إلى حسن الله قال فأسند ركبتين إلى ركبتين وضعك فيغل فقال سأل قد أخبرني ما الإسلام فقال نفسه الإسلام أنشهد أن لا إلي الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استعطى إليه سبيلا قال صدقت قصدنا عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم سأله عن الإيمان فذكر له المراتب ستة في الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسح الأخير ثم قال لهم الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك فرى فإن لم تكن فرى فإنه يراك قال صدق ثم قال حدثني عن الساعة قال ما السائل بأعلم من مسئول أو ما المسئول من سائل قال صدق قال فحدثني عن أماراتها وذكر من الأمارات أن تلد الأمة ربتها وفرى الحفاة العراد رعاعة الشائية تطاولون في المنين البن هو الذي منتشر في زماننا هذا فلما أتم كلامه وخرج النفس عسلم أخبر الصحابة وقال هذا أخوكم جبريل وعلق قال جاء أيها دينكم فحصل أصل تعليم الدين من الهيئة الأولى التي ركز على سيدنا عمر وإنما ركز على في الخبر باش يكون بها متعلق ذي الخبر جاء أيعلمكم دينكم فعلمهم الدين بحاله وقاله الدين علموا في الحال بيالو شديد ضيطياب شديد سوى الشعار معناهم لا وهذا من الدين قال جاءكم يعلمكم دينكم قال هل يدخل عليها؟ فره علمنا إياها جبريع عليه السلام ووفق أن على ذلك ثم ما سأل عن نرسع صلى الله عليه وسلم فأجاب تعلم من الدين فعلمنا بحاله وعلمنا بقاله أي بالمظهر والقوم هذا المتعلق جاء يعلمكم دينكم كان التعليم دين ان الانسان تحصل يكون ضيفا المجتمع الاسلامي لان الاول ما جاء الاسلام يعلم لي لا يعلم لي الطهارة شنو هي الطهارة فعلمنا النقصة المسلمين في العهد الكي طهارة في الروح نقاهم منك الشوائد ديال الشرك اللي كانت عندهم 13 سنة وهو يعلمهم طهارة الروح هذه الطهارة الكبرى الطهارة القلبية خرج من قلب يلوم الشرك والتعلق بالأحجار والتعلق بالسوار الزائفة والتعلق بغير الله ثم دعاهم إلى أن يخرجوا من قلوبهم الحقد والحسد والغيل وما يتصلوا لذلك كله هذه كلها احداث تصيب القلب بهم بالنقل. اسمه بالمواقب الإسلام في القلب فطهارته هي هذه هي أن تخرج ما بقلبك مما هو متعارض مع طهارة الإسلام النقية إنسان يثير وغيرها هي طهارة لما جاء جانب التشريع أو زمن التشريع بدأ الفاصلا بتعليم الناس طهارة مائية والطرابية آخرين فكان الإسلام المسلم في, في كل حاله طاهر ونظيف يحيص على نظافة نفسه نظافة قلبه نظافة ثوبه نظافة مكانه حتى الشارع لإحدى الضرب يالك النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أثنيتكم قال نظفوا أثنيتكم وخالفوا المجوس <تصفيق> اليوم المجوس كانت تقدم إحنا قدوة النظافة الآن إذا تقنبت شيئا تقول لهم ضغطي تقول لأنا شوفنا نزل السكن في الأوروبا وذا كان أخيره سواء من المجوث لا النصارى فذا كانت بهم نضغوا بهم مثال بش نهديو المسلمين فلاش ما تكون شنضيت بحال الأوروبين وحديث رحم الله تقلبات عمنا الموازين رغم أن النظافة هي مثال الإسلام لأن الإسلام لما قال خالفه المجوث خالفه اليهدو النصارى في كل من يتعلق بالنظافة وجاء في التوراة محمد رسول الله وأصحابه ينظفون أطرافهم فحصل أن هذه خاصية من خصائص أمة رسول باعتبار أنهم أهل الكتاب لم يكونوا يعنون بالمظافة الكثيرة قال ينظفون أطرافهم ويسترون عواراتهم فحصل أن سطر العورة وتمكين المظافة من خصائص هذا الدين الخاسعة الذي جاء إلى الناس قاطبتاً وليس إلى فئة دون غيرها إلى الناس قاطبة في أرجاع هذه الكرة الأرضية حصل أن النظافة من الإيمان النظافة من الإيمان وعندما نقول هذا الأثر أو هذا القول تقول له شواهد رغم أن نسبة إيرفع صلى الله وسلم فيها نظر عند بعضهم قال لا يصح ولكن ليس كل قول لا يصحي الاسبت على صلى معناه باطل في, في ذاته نعم لا يصحي الله صلى الله عليه وسلم مع الناشي كباش نسنده ولكن النظافة من الإيمان أي لا يتحقق إيمان العبد إلا إذا طهر قلبه من كل وساخ النفس وطهر جسده من كل خبا فحصل أن الإنسان إذا دخل المسجد وبه بعض نجاسة هذا مهمة أن يزعج الملأ الأعلى الذين يحضرون معنا فعندما ذكروا أن الوحي فطرعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرى قبل أن تنزل عليه سورة الطحى فصحا نرصى اسمه الله أكبر لذلك سنة التكبير بعد عندما نخطيب القرآن في الأحزن ديرنا عندما نصل من سورة الطحى تحت تكبروا بين الصورتين قال غادي نسمى التكبير وعند القراء كاين كي اللي كيخطب الصيغه كاين اللي تيجي يكتب الله اكبر وكاين اللي تيجي يتهلل مع التكبير تيقول الله اكبر لا اله الا الله اكبر وكاين اللي كيزيد له التحميد الله اكبر الحمد لله ولا اله الله اكبر بعيدها ثم يقراوا والسوره موالي ابتداءنا سوره الضحى وانما خلاف هل في اول سوره الضحى أو في اخرها شكي بالتكوير المهم ان سنه لاجل هذا المذ الجزء مش اصلا كباره لانه فارحة. خف بأن الوحيد فرع اللي يجي وعد الناس يقع نفس عصم الغب وجبري لم ينزل عليه وستطأ عليه الوحيد فقدم نفس عصم ذلك فقال الكفار محمد قلاغ ربه معناه فجاء ما ادعث ربك وما قلع أي ما تركك ما ادعك منذ أوجدك ومنذ قضى في الأذل أن يبعثك ما ادعه ربنا تبارك وتعالى فصاح نفسه بالتكبير قالوا في السبب فطر الواحي رغم أن لها قوات قال إن جروا مات تحت السرير فامتنع أو كان تحت السرير أو كان طرب بيته نفسه فلم ينزل جبريل ودل عليه قول جبريل بنفسه نحن معصر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة وإن كان هذا الخبر ضعفه بعضهم ضعفا شيء وربه لأسباب أخرى لكن أنا أذكر معك لأن الملائكة تتأذى من هذه الأخبار شوف حتى البصل والثوم اللي هم حلانا الناس أسلمنا الذي أكل هذين النباتين يدخل المسجد جمعا قال من أكل من ذاق من هذه الشجرة فلا يقره مصلانا وفي حديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرم صلانا لأن الملائكة تتأذى بهذه الرائحة الخبيثة فلا الشهود لا تكون شهدة على هذه الإقامة والنبي أصلم مما مخصص به ثم أصلم دون سائر أمته من باب التكليف أنه شرم عليه أكل الثوم والبصر كان حرام على رسول الله صلى الله أن يأكل الثوم البصر لماذا؟ لأن طول حياته النبوية كان مرشحا في كل لحظة أن يلتقي مع مالك الوحي لأجل لا يكون ذلك حاجزا ومانعا من ورود الوحي عليك فكانت طهارته حسية ومعنوية في كل أحواله ولله ضروا بعض أهل التحقيق حينما أشاروا إلى هذا الحديث وإن كان فيه بعض اشارات لكن إشارات مطهولة حين تكون بعض إشارات مطهولة وبعض إشارات تتكون متجاوزة أو عند بعض خرابة قال ونظر في حبيث جبري نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة وقال علماء صورة فطلها ظل وعند ملامح الصورة إذا كان عند ظل أو عند ملامح واختلفوا بالصورة الفوتوغرافية اختلاف المشاهدين ونحن ندخل في هذه المعمة المهم أن التمثال الذي عنده ظل وعنده الملامح أحسن إنسان يخرجه يقربوا من بيت ديانه رمضانه باش يتلبس بيه الشياطين ويدخلوه فيه بزادي المسائل وهنا قواعد اسلامي عن الفقهاء بعد طول بحثين وطعيمين واخرين فقال نحن مع صلى الله ندخلوا بيتان فيه كلب او صورة هذا مقام بيت تنزي ماشي معناه ان الكيب الكلب لا يقتيل الإنسان يقتيله لكن الحراسة أما ينعسوا معاه ويقول لي يكون معاه هذا خصة بمقام التقدير نحن بعض العلمات يقولوا إذا تمصت ملامحه ملامح ديره إذا تمصت إلعابوا بها وبعض المجتهد من العلماء قدر هذا الضعاب المعفو عنها من المعفوة عنها إذا كانت معدة خصوصا للعيب الأطفال لكن أرى والله أعلم أن ننزها من باب الاحتيار إنسان كين لعب زد ليه؟ التي تتعطن ان الأولاد انطرنا نكري بشناهم مع لش ملامح عند ملامح هذي الفتوب لا بس لأن في عهد اصلا البنات الصغيرات كانوا يدروا العرايس من أخر من الخشياء والقصاب والأخرين لكن لم تكن لها ملامح هذا ونفو يعني ارى ان انا اميل اميل القول الذي يقول ان تقنص ملامحه هو أفضل وإلا الكثير من عماء المجتهدين قالوا من البعثو يعلو بجواز ذلك لا تحدث عن تمثال الذي يقف من نحاس أو لغير ذلك ويكون فيه بعض ما يؤذي دخول الملائكة وإن كان لم يكن فيه تعليل إلا ممانعة دخول الملائكة لكانك في المؤمن الذي يحب أن تتنزل على الملائك بشيء من السكينة في بيته أن يكون سببا في إخراجه وذهابه وعائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها جاءت بسطارة وحد السطارة فيها مصوري فيها جلد الأسدين عجبتها قدرتها كسطار في الباب الذي يشترجم وينعلقتها فلما دخل الناس الله صلى الله عليه وسلم شفاقا لا أزيلها فلما زلت عائشة شقتها نصفين تصنعات بهم جلد الوسادات ولم يمكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني للصورة قلما تنخصش تقدسه صلى الله عليه وسلم لا دأس ذلك بعض صور التي توجد في الفراش أو التي توجد في المخبتان ولكن نقول أقول الميل قلب المؤمن أن يميل إلى التنزل أحسن أن يميل غمس على فيها شبهة أو في خلاف يميل الإنسان إلى الأشواط الذي يحطط به لنفسه والدين يسر في ساعة ما عم ناش تزموت ما عم ناش تشدود ما عم ناشي أفرعنا الميثار ومتناوال ولكن لا أرى من الساعة أن يقتني إنسان تلفان فاجعله ببيته لا يتحقق له من هذا قالوا ان متى تقع اليسر والاباحه وشويه الرخصه في مسائل ضروريه ان ان تقتني يتمثال تضعو في بيتك بحجمك وحجم الانسان ان شاء الله في بعض التلبس وبعض الشبه بهذا الشيء وأرى أن المسلم أن يتنزع عن هذا أفضل فقال في قول جبريل هذا العالم الذي أشار قال قوله نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة قال استشفكم هنا هو على, على ظاهره الملائكة لا ندخل بيتا كما كانت البيت إذا كان فيه كلب أو صورة قال استشف منه أنها أيضا إشارة إلى أن الملائكة لا تتنزل على قلب في كلب الشهوات أو عشق للصور احتل قلب إذا كان موتور على حب صور وحب زواق وحب صور الزائفة أو في كلب الشهوات معناه لا يستطيع أن يكبح نفسه إذا رأى ما يثل شهوات نفسه المحرمات يعني عنده جدار مبنوب خصول هذه السكينة التي تتنزل بها الملائكة على قلوب هؤلاء عبارك. ومن المحارب النظرية التي يبها عليه العلماء هو أن تنظر إلى مرأة لا تحل لك بشهوة نفس والشباب عندهم واحد ثقافة سبحان الله ولا حول ولا قُوَةَ إِلَّا بالله ثقف الزنقى إذا وقفوا مع بعضيتهم مدازت اجتاز عليهم امرأة ولا شابة ثقفتهم هم يشوفوا ولا يصدروا شي صوت في السن باعتبار هذه رجولة شي واحد حشان ما شي نعت ما هو هذا فصار بيدان الشباب كلهم تقريبا قاطبة وأن يتبعوا المرأة إذا أقبلت وإذا أدبرت وتخيلوا هذا الإنسان كم من حواجز يضع بينه وبين هذه السكينة بهذا النظر المحرم وهذا بي اسم كلب الشهوات لا يستطيع إنسان أن يكبح نفسه عن هذا النظر وما أن الفضيل بن عياض رحمه الله يقول النظر سهم مسموم من سهام إبليس إذا ضرب به لا يخطئه النظر سحم المسموع من سهان إبليس عينك أن تتملكها وأنت تحاسب عنها يوقيا تقول ليش لا أرى المتن خروج الشارع فيكم كبش يعريان واستجلبوا هذا محاسبا عن الله بحده لكن عينك ستحاسب علينا نعمة وحق نعم أن تشكر وشكرها يستجزون مسألتين المسألة الأولى أن تعملها فمن يرضي الله مسألة الثانية أن تجنبها ما, ما يسخط الله ببارك وتعالى وهذا مقام في قليل وقاموا الطهارة كلها احتذهب بعض أهل العلم بالأشعاء إلى أن النظر يطلق شعاعا خطيرا بحسب ما يخرجه القلب لذلك تصيب العين الإنسان إذا نظرت إليه بحق أو عزب وتصاب المرأة الغير متستير بنظرات الناس وتقع عليك الأشعاء لكن إذا نظرت إلى الشيء بعين الإقبار والمصريح هذا فيه تقدير مخير ولكن أن تنظر إلى ما يحل لك بهذا الاعتبار لا يحل شو يحد ينظر في امرأة شبه عارية ويبتع نظرات في المثل في جمال خلق الله هذا لا يجلس لأنه حصة مع المناخ ونظرت في محل لا يحل لك وستطلت بشيء ليس في موطنه وليس في إصمه جمال خلق ربنا تبارك وتعالى انظره في زوجتك حينما تكونوا مع وهذا الخطا ديال النساء ديالنا ايضا لما تخرج تمشي تترى او تمشي تعرض تط... شي واحد كتسوق جد الساعه ولما كتكون مع الراجل يدخل عليها الريحه ديال البصر ريحه التمر ريحه وما يخرج الرجل ليس يعوده لا يبقى شيئا إنه زلقات الشارع بسيط ونزوقش الرجلي رغم أن المرحب مطالب أن تتزياني لزوجها في كل يوم كأنه هو مطالب الرجلي أن يتزياني لزوجته ومش يعوده من نفسه أيضا يكون في الريحة الدعراق والريحة كذا مقام مقام مقام تنظف الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على زوجاته إلا و... ومس طيبا ومس من الطيب وما دخل على أحد زوجته إلا ووجدها قد هيئت نفسها له في الحلال حتى لا يكون هناك فرغ عاطفي عند الرجل ولا عند المرأة فيذهب كل واحد منهما ما في مقام آخر أو في جانب آخر إن هذا الإسلام كان بالحطيات الواجب لسلامة الإنسان في هذه الحياة إذا قلنا الخبث إذا خرج من أحد سرينا ما لم ينتشر كفاه الاستجمار ولكن قتلك أرى كما يفرضه العصر أن يجمع الرجل أو الإنسان مطلقا بين مسألتين بين الاستجمار بالورق المخصص ثم الاستنجاء ثم وليوتر في استجماره ثلاثا أو خمسا أو سبعا بقدر ما تحصل به الإنقاع من هذا الأحوض ما ذهب إليه فكره العلماء في السابق وإلا فالاستجمار من الذين يعيشون في البادية والمكتنة المطبعية وباقي عندهم البطون فيها شوية الضوحية الأخير هذا إذا كف يعني إذا, إذا, إذا اكتفى بالاستجمار لابد أن يوتير حتى يخرج آخر ما يستجمر به نظمة ما الشيء تحقق النصاص مقال ثلاثا يجري ثلاثا ويسل لا حتى يخرج آخر هذه الأحجار نظيفة ومعفون عما في داخل المظاعم المهم أن الطهارة القضية تحقق مظاهر الجسم أن ما يوجد في داخل المفارج هذا المعفون عنه معفون عنه لا يتكلف الإنسان ليخرجه أبدا وهذه مسألة ورغم أنها في حرج في الكون إن أن من الضرورة أن يعلم بالإنسان لا تتحققون هذه طهرته الكاملة فالجمع بين الاستجمار والاستنجاء أنجع إلا في مقامات خاصة كالمراضين وما يشبهه هذه عند عند, عند عند ضوابط وهذا يجب أن تقل الذي حصل له ذلك حتى تسمع منه ما طريقه المرضي هو الذي لا يستطيع ان يفعل اي ثم تفتي له بما يوافق امره من الشريعه ونعد ان شاء الله ونخلي لكم واحد واحد ان شاء الله اذا كان استفسار فيما يخص الاستبراء الشوارع اصولها وحال الحسون اختياره اذا خاصه خلاص خصهم الاستنجاءتهما مطلق اه نعم صحيح الوضع وهذا اللي ساصل قرضتوا امنياتكم هذه راه متحققه بالزنقه في, متحقق في الدروس ان شاء الله يدير شي استفسار ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم أحقا. <تكلمة> اه بالنسبة لهذه المسألة هذي هذي كان عند البردية لا نتخلطها من مدخلط من أدب الدخول والأخيرية وشنواري دير ارى ان شاء الله انا نؤخرها الى الانتهاء من خرائض وضوء رجمه مباشرة معنا نواقف وضوء ونهضروه ان شاء الله بشيء من تفصيل على أداب الخلاء الدخول إلى الخلاء وأداب الاستجمار بشيء من التفصيل إن شاء الله بالحلقة في المقبل نعم التاني في كل كيف السؤال السؤال دي شاء الله <تسجح> نعم نعم نحن نخليه إلا أنه سيجيب السياق إن شاء الله بشيء ما نصبركوش أحدا التأثير بالمعقص ما تحلو سعلا سبا جانيا زانيا في الصريقة الصارق والسرقه <تصفيق> عند وجد الناسقه لا, لا <تصفيق> بالنسبة مستاكين على عصوم مره العلماء التفسير تحدثوا عن مقامات التسبيق قالوا الزانيه والزاني يلدوا من السرقه قال السارق السرقه باعتبار ان المراه أحل الله تبارك وتعالى أن تنظر إلى الرجل ولم يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة لأنه لم يضرب على الرجل الحجاب الذي ضرب على المرأة وهذا كاف في معرفة أن مفاة المرأة هي جالبة للفاحشة والرجل لمفتن له عند المرأة إلا كده يعني كما برع الحالة الطبيعية ليس الحالة الشذفة إلا الكده والرجولاته والعماله وهذا يجلب لا يجلب ليج إرادة المعاشرة بقدر ما يجلب إرادة أن تكون هذه المرأة كنتك وزوجتك إن طرفك حماية والحماية يغس على الدواء الرجل لا الرجل إذا رأى من المرأة ما يفتنها يفكر في الحضطي في قضائش هواته فكان معرض المرأة إذا سطرت هذه المفاتين حامت رجلها من وقوع في الرذين والمكانة مصدر هذه الفتنة صدر بها ليس لإلقاء اللوم عليها وحدها وهذا لا يجلس لأن شقائق الرجل في الأحكام وإنما للتنبيئ إلى هذه المسألة ولكن النبي العصلم يقول عفو تعفت نساؤكم اي عفوا اما قضيه الرجل هو المطالب باش يمشي يجيب النفقه للبيت دي ديالو والاصل ان المراه في تتربي اولادها في الدار وماشي مطالبه بالنفقه رفع الذنوب ويضطر الرجل للسرقه اكثر مما تضطر اليه المراه بذلك السبقه السارق السرقه فيها لفظ طويل وعريض بالنسبه لاراداني نتعمق ان شاء الله نعم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 بسم الله اذا نمر ان شاء الله الى مسألة عندي واحد واحد اشارة بالنسبة الاخوة التي سفقوا تقو في محطة للإستراحة تلقو فيما اماكن للقضاء الحاجة و... لما راحت تلقنك تفوق مننا يجب ان تترك هذا المكان افضل مما وجدته عليه معنمشي منضفة ولا منضفة جدير تغسي بشعة طوله ده حمدتها وانما اللي دخلت ينضف لما كانت تشوف ذاك ذا دخلتين ثم تتوقع نضيف وما يتوقع في قلبك انك تخلي ذاك الشي ايضا موسخ من العهر يدخل الانسان المرحض يخلي مورا يمسخ يجي شي واحدة قول انت مورها. من المقتنع من العار يكون علما من المرحله من العار تنضل سخطيه يعني والله من العار من العار أيضا أن ارب تغد تمثل هذا الشيء اللي كانت عند الاندلس وقرصته والدول الاسلاميه تكون مثال ديال القمامه والزباله وديال هذ المجتمع من العار أيضا واحد الرجل كان مسافر من نيس مش المغسر ودازع لك قدازو الكاملة وقفوه في واحدة المحطة كانو يجيبين ودازع وقفوه في واحدة المحطة بشتوطة ويصلي ويصلي ودهور مسافرش طبعا المسارف كروح مثل مين داروا في المحطة داروا جمعين غنصلي وداروا مراعب خاصة بالوضو لكن في ذلك كان دقمة ما وقعشها تشكين نبابوزتنا عمدومه أما كين قبائل حاجه ماشي, ماشي معدل الوضوء والاستنجاء الرجل توضعه في هذه المغزاله و الماكن من المغزاله يغسلاته واحد مصراني في مصيره أخرى و بدايش يشوف في فيه بيحتقام حالي تدير شيء قل له مالك قال له مالك قل له انت تدير جلك مصعودة في أثين كان غسله وجهنا قل له مش حكى توصل توجهك في النهار قل له واحد مرة قال لنا رجل قصلكم خمسط المرات أيهما أنظف رجلئا واذهوك فاستحي هذا المصرح من خرش قال وقال لنا فعل شيء قالوا احنا المرات في اليوم وكم ؟ في كل مرة يعني من الادب هو قال ربما نزيده كل مقضي من الحزبيانات تنشوه ونغسلوه تنقصوه رجلئ قال هذا هو الاسلام لكم نظر علمني هذا الاسلام فعلمه الله لا تقى بالشهاده انا زنه سبحان الله تقريرا هذه ما يمكنه في الدراسه الفوريه هذه ما يمكنه ماشي هذا طلبوا ثاني معناتها نعم في <تصفيق> الشركه كلها لو بيتكلموا عن الشركه دي عن ولا شيء في في مقدمه الدراسه نتكلم فيما يتعلق بالاستبراق وهو انقاء الانقاء من الدنس هذه مساله يخطئ يخطئ فيها الكثير من الناس وقال سبق أن نتبهتكم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر على قبرين وسمعهم يعذبان قال إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير وقال أما أحدهما فكان لا يستثيروا من البول وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس واستثاروا من البول هنا قال ابوه في مسألة مسألة التنزل او الاستبراء ومسألة الحياة التوارفي في الاماكينبو المعنى ان يتوارى انسان ما امكانه عن الانظار اذا ارد ذلك ويسأل ايضا فيها اهمية كبرى حبيب فيها له مرقاة الاستبراء لا يتحقق مثل انسان اذا ادخل كثير من الناس يستبرئون مع الجدار وادله اطلاق الا اذا كان الجدار بالحجر او الطوب لابد له في هذه الحاله هذه ان يستغرق استنشي رياض الرسول والاستغراق هنا ان يترك بعض الورق عنده لمده لمدة لتفادي القطارات المستجمعة هذا معنى استبراء حقيقي طبعا وقتضى أهل الفقه من الأشياء بعضهم قال استبري كما يستجمع هجعلها أن استبراء الحجاري بثلاثة أو خمسة متران وليس بالمسحو إنما بطرق هذا الحجار على مخرج البولي هنا ثم ينظر هل زال القطر أم لا زال هناك يعني هل توقف القطر قالوا لا يتحقق هذا الاستبراء إلا بتحقق جفاف ما تتبره من حجر أو ورق وأرى إن شاء الله الاستبراء يتحقق بالزمر مدة على أكنة الصغر وهو أن ما تتبره به على مخرج البول ثم تنتظر ثم تضغر حتى يتمكن لك في الرهم بجانب الاحتياط أنك قد استضرعت ثم تتبعه بالاستنجاء وهذا من باب الاحتياط إن شاء الله من باب الاحتياط وقلنا بتفصيل فالمسألة هذا سيأتينا مع نواقع الوضوء من شيء من أنت وأقل ما يمكن به الاستضرع لأن إذا ما شيئا قد يقتر بعض الغول في ثيابك فيكون ثيابك قد حملت النجاسة وصلت به في أنظر يا نظر بعدم العلم بقدرة وذكر أما إذا تحقق لديك ذلك فصراتك باطلة لا محالة لأنك أخللت بشط من شروط سحة صلى الذي هو طهارة الثوب فإذا كان الذي يعفى عنه من, من النجسة الدم إذا كان أقل من مقدار الدرهم البغني وما زاد عن ذلك لا يجوز بحالي من أحوال عند جميع أهل الفقه إنما الدم إذا كان من زرحك أو إذا كان منتصقا بيمكن مد حاذه للمهنة وغير ذلك وقال ودم الغير فيه نور عند المالكية لا يرزق عن الصدر سواء كان أقل من الدرهم البغري أقل بكثير. ولكن البولو لا يعفى عنه شيء لا يعفى عنه شيء إذلك ذكر هذا الحديث قال أن الأول الذي يعذبه في القبر كان يستثر من البور معنى في استهفار في تحققه معنى الاستبراء على قوله من شرحه ذلك إن شاء الله نعود إلى قوية الوجه وقلنا أنه أول فرائض الوضوء نعبرنا على وصل يدين قبل إيقال الإناء على المضمضة على الاستنشاق الاستنفاق وقالنا قال قالوا والنية إذا ما صحبتها من اللون وفاتك غسل الوجعة فكرة النية لا يسئك لأن النية يجب أن تكون مع أول الفرود حقا تكون في اللون يا الله تبدي تنزل للماء تبدي بالنية لكن إذا فاتك النية حتى إلى غسل الوجعة ثم تحضرت قد أجزاءك النية يجب أن تكون مصاحب للفرض وليس للسنة دي. فإذا كانت السنة تسبق الفرض فصحبت النية مع السنة أجزاءك لأن الإنما الإجزاء أن يكون قبل الفرض الأول فقط الصلاة. وسنبقى ان تكون النيا تكون في تكبيرة احرام وليس فقراءة فاتحة اذا بطل تكبيرة احرام ولازمتها بالنيا اجزأك لكن اذا انتيت النيا حتى انتيت تركع وهو ركن ايضا كتكبيرة احرام هل تجزئك قد لا تجزئك يجب ان تجدب النية ثم تقلي مفاتك مما سبق عدم النية وهي كراءة فاتحة وهي ركن في الصلاة فتعيد الركعة من جديد ولكن لا تقطعوا صلاة وإنما تتموا ويكونوا لذلك ذاك الركوع ذاك السجود اللي زايد في مضمة المثلة إن الله سبحانه وتعالى قلنا ثم يأتي بعد غسل الوجه غسل اليدين وغسل اليدين يكون إلى المرفقة مختلف أهل الفقه واش مرافق دخل في حد الغسل والتومك يتغسل ولا إليهم ينتهي الغسل لكن الذي حققه أهل العلم قال المرافقين المفصل دخل في الغسل ومن زاد شيئا فقد حقق مره أو التحجير لأن النبي صلى الله يوم القيامة يعرف أمته بأثر الوضوء فيه فيبعث المتوضئون ويبعث المتوضئون وَأَطْرَاقُهُمْ التي كَنْ يُبِّئُونَهَا تُضِيءُ من النور. قال الحوض ابن رسول الله الذي سيرده ترده أمة رسول الله صلى الله عليه قال يأتي من أمة رسول الله عاش بعده فيحاول أن يشرب من الحوض فيذوده الملكان لجره ابن هذا من أمة قال كِنَّا إِذْ عَرِفُهُمْ قَالْ بِأَفَرِ السُّجُودِ وَأَفَرِ الوضوء. فيقال إنه ليس من أمتك إنك لا تدري ما أحدث بعدك أي كانت لهم بدع في هذا أدن رغم تغضئهم وسجودهم فيمنعون من شربة الحوض والعياذ لله قد فمن أطال الغرة والتحجين فقد أخذ من يعني تدشي شوية لكن لا تسري في الزيادة تدشي شوية أي دخل المفاصل دخل المفاصل الخلوطي في أثر الغسل إن شاء الله ولا يتحقق هذا الغسل إلا بتعميم الماء عليه فإن جثت منه شيء أعد تغف له إذا كان مثلا شيء قطعة سفاغة أو أي حزاب تمنعه دخول الماء إذا لم يكن منك إذا كانت من جاء من الخارج هذا لا تجزئ إلا إذا كانت ملازمة كالجبيرة ولاها حكم يشي واحد عند الجبيرة يلكصر هذا عند حكم المسح بياله إن استطاع ولا أن يزيلها وإن استطاع مساح عليها وأجزأه ذلك والظفر من اليد حتى غصو الظفر من اليد فإذا كانت المرأة عند السراغ على الظفر لا يجزئها لنهروبه حتى تزيل ما على أبثارها وليس من المعفو أبدا ومن قال ذلك كان ببطلان ما جاء ذلك وبحثنا بعدما سمعنا بحثنا مثلا نجد في أصول الفقه ولا في قواعده ولا من متقدم ومتأخري من قال بجوازه أو قال بأنهم المعفو عنهم قال هذه الصفاغة تمنع تعميم المائع عن على بنسبة النساء والرجال طبعا ما تديروش ولكن رحبا مخل ما الشرق تديروهن لا أعلم ما شفنا شي حاجة كديروهن شي حاجة شي خراير المؤمنين يقولوا أنها هذه لا تجزئوا عن ضحفة تزال يعني مرأة تنزج فيها راسع الرجل يطالبها بجمال أكثر كان الرجل يطالب جمال أقوى من هالجمال أقوى من هالجمال, هالجمال حسنا الجمال هي الأضافة علم المراهقه تعتني بالجسد ديالها وتعني كذلك اخرى ولكن ليس الى حد الى حد يمنعها من اداء واجباتها كل يوم واجباتها كلها ولكن كاين بعض الزينان اللي تتمنع الصلاة في وقت تمنع الوضوء في وقت تمنع كذا هذا مشهد بحق الله تبارك وتعالى حق الله وقدم على حق الوسط في مقام التزكيه طبعا ليس في مقام الأداء مقام الأداء شعاجة أخرى مقام العبد أو حق العبد يقدمه على حق ربنا تبارك وتعالى بالفاهمة خاصة وسيأتينا ذلك إن شاء الله في ذلك المعاملات وبه نبه السلطان بمحمد عبد الله ملك المغرب الأقصى حافظ مولى إسماعيل وجده محمد الخرس الملك الذي كان عالما وله كتب في الفيق وكتب كذا نبه وقال أن العبادات العبادات حق الله عليك يجب ان اجتهد فيها واما المعاملات فهي حقوق العباد بعضها داع يجب الانسان ان تنسك بدليل معنم على حتى لا يحتل احد على الاخر المسألة نفهومة النظر وهو قطع حكيم ونظر ثاقب في استجباب مسألة في الامن الفقر حتى لا ينتشر الحيف بين الجمهور أقول هاي يتحقق به الأمزار. أما تخلي الأصابع إنما به بإدخال الماء بين المطاعين المطاعين أي لا يحتمل أن لا يصله الماء ونحن لا تحدثون عبدالك لأنه سيأتينا في مرتبة ندرك فرض من فروض الوضوء عند الفقهة فقهة مالك نفسه كان ليجعل الفرائض له سبعه وكاين اللي قال ثمانيه وكاين اللي قال عشره وعشره بها قال صاحب القرطوبيه يحيى القرطوبي وباليها اشار لنور الحفي في بدايه مجتهد وإليها أشار الشيخ سيحمد بن ظرو يجرحيها على الرسالة قال وأقلها عدد الضمط أن يكون سبعا ولا يقين ولم يقل أحد بأقل من ذلك لأنها المذكورة في قول ربنا تبارك وتعالى إذا قلتم إلى الصلاة فاصلوا وذكر الأعضاء التي تغسل على وجه الفرضية وليس على وجه سنيته ويستبع من فرع ذلك الوجه يتبعه المضمضة الاستنشاء والرأس يتبعه ثم يأتي بعد هذا الفرض مسح الرأسي وفيه كلام فالمالكية يجزئ مسح بعض الرأس للمسح أما أرد مسح الرأس قالوا ليس واجبا إنما سنة والسنة آكد طبعا التي الحق بالفرض خصوصي إذا كنت سنة على عن رسول الله سلام لها مقتلة الفرد بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى يقول أن كل ما تأكد عن رسول الله سلام هو واجب نفسه ما نقول له أن نفرقه ما بين فرض السنة هو واجب يلئزمنا لأن ما تأكد عن رسول وما لا يدخل بخصوصيته وأكد عليه فعلا وقولا يجب أن يدخله في حيز الواجب عنده لكن السنة عند الملكيات غتمية السنة بعد الفرضي ماشي إهمال يقول, يقول الإنسان هذه السنة إذا ستردت بها لا تقول السنة تقول لتكون أكاد في معنى الوجوب بمعنى أن الإتيان بها أكاد في الاتباع والمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب أن يستخفى بها صلاة الويتر وصلاة الفجر اللي هي صلاة الرغيبة قال وان كان لم تكن فرضا ولكن اجتهار بها يخل بمرؤة الانسان حتى طب اهل الفقه في القضاء قال من اعتاد ترك الويتر او ترك الفجر ردت شهادته لا تقبل شهادته في القضاء قال من اعتاد ترك الويتر من اعتاد معناه اتخذه ديدنا ماشي تركه مره ولا شعث قال من اعتاد ترك الويتر ردت شهادته شاهدنا في القضاء فاي مسائل متعبه فنسرع اشعاطه الى الصلاه اذا ما شاء الله راس نعم نعم حديث, حديث الصحيح ان شاء الله أقولك. نعم انا عنده مقام نساله سويتين شاء الله نعم هذا ايضا ان شاء الله ثم يجزئ مسح بعض الراس قال ولا يجب أن يكون أقل من ثلث الرأس عند مالكية وبعضهم قال امسوا جميع الرأس وبعضهم قال يتحققوا بسم دمس شعارات وهم ذهبوا الأحلى قال يتحققوا بسم دمس شعارات لشعارات دمسحتهم ثم مستى على العمامة قال يجزئوا والظاهر هو مذهب ذهب إليه فقهاء المالكية من تأول لهذه الآيات وامسحوا برؤوسكم قال عند الباء للطبعين أي ببعض الرأس قالوا بالطبعيد مسحف برؤوسكم قالوا وإتيانوا القرآن بحرف ليس له معنى الزيادة إلا أن يفيد قال الفائدة أن تأتي لإفادته معنى الطبعيد ويتحقق به هذا الذي علي معامل أهل المدينة لأنه من قواعد الإيمان فأولي الساخر الرأس باب الإلساق لم يأتي به ذلك وإن كان قلبه الزنقشاري وقلبه يروح لكن يرد عليه فقاه المالكية وقالوا هي باب الطبعيد لأن ما عنده شيء قارنة لغوية فكان بعض المالكية بعضهم أفرادهم وذهبوا الذهب الزنقشاري إن شاء الله وإن كان جمعت بباب الإلساق والباب الطبعيد وهذا إن شاء الله أحوض وإن كان لم يقل به الشفيعية إن قال يجوز أن تبسح على العمامة لكن إذا كانت العمامة اللي كانت في القديم من الآن عندنا التربش طغيان تزوله وتمسح وهذا أحواط إن شاء الله والملكية قال ما شيء قال وقت جزء من الرأس قال هذا ما يتحققه فإن مسحك كله فقد أخذت بالأحواط فقد أخذت بالأحواط وإنما كان رد مسح الرأس إن الشعار عنده وجهي عند وجه الأوجه الوجه والوجه دي لما كترد قال فالمسح الرأس يتحقق المسح على جهتين هذا الشعر ثم يأتينا بعد ذلك مسحوا الأذنين في دخولهم في الرأس ولم يفردهما أحد إلا بعض فقهاء قال وهذا فرض مستقل والنفس على سنة يقول والأذنان من الرأس لذلك جعلوا من ذلك النزل أن تجدد الماء فإذا مسحتهم بالماء لذلك على مسحت بيع الرأس جاز لك ذلك إن شاء الله إننا مسألة متحققة مما قلنا الفقهاء دينا من كشحنا يمشيه لهم وعندهم قواعد ممتلسة ثم بعد ذلك غسل الرجلين إلى حد الإنقاء نعم؟ شو سؤال؟ نعم. نعم قال غسل الرجلين إلى حد الإنقاء وليس ثلاثة من الزرق الناس نعم ثلاثة ثلاثة ليس غسل ثلاثة ليس غسل حد الإنقاء غسلوا الرجلين الى حب الانقامة فيها ثلاثة الى حب الانقامة اللي لتحقق لديك المرضى الكامنة تغسله ثلاثة او لا تسأل الى حب الانقامة الموضنته من الاخذات التي تلعقوا بهذا الرجل واللي توضى في تخل يجب ان ينزيها المزيد عاكم زياد المزيد وحد دخل بالتخاصر خلال نزيه واحد شغيب انا هيدا وما مدلكش وكلاد متلوص بديك السقبه بالفرش تقدر بهادشي تمشي في بيت شي واحد عرض عليك يمكنش تحشم وهذا بيت الله خالق كلها هو اولى بها التوسو واولى بها التنسو واولى بان تعد له عده المرافق واولى بذلك حتى ان بعض المساجد كيطر فسكيقول سوتو ففكون وسوتو بورتابل كون او ضرط قشرف عصومه وبعض سمعتها مرارا نعم هذا السؤال هذه يجب يجب ان يعي هل الانسان ان كما قلت لكم في الاول الانسان المسلم نظيف نظيف المسلم يساوي النظافه الله سبحانه شرع لنا نظافه قلبيه اي جميع طاع تتعلق بها النظافه في الاسلام ما كنش شاعرة ما فيهاش النظافة طواف تلزابه النظافة الصيام تلزابه النظافة ليصح الكبرى الحج يندب له في بعض الأماكن تكون نظيفة ويجب لها في بعضها كالتواف غيره والزكاة تنظف مالك والتوحد تنظف فالإنسان نظيف في كل أحواله والتزهد لا يتعارض مع مقام المضافة أقول قولي هذا وأستغفر الله لولكم ولسائي المؤمن أمن الحمد لله رب العالمين